الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث أيها الأحبة فيما يستخرج من الهدايات من هذه الآيات التي ذكر الله فيها خبر بني إسرائيل بسورة البقرة فالله تبارك وتعالى بعد أن ذكر منته عليهم بإنجائهم من آل فرعون واغراق آل فرعون حيث فرق الله البحر لما ضربه موسى صلى الله عليه وسلم بعصاه ولما نجوا ذكر الله تبارك وتعالى خبرهم بعد هذا الإنجاء هذه النعمة العظيمة التي تستوجب الخضوع والشكر للمنعم المتفضل جل جلاله وتقدست أسماوه يقول الله تبارك وتعالى وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون بعد أن أنجيناكم من آل فرعون اذكروا حين وعدنا موسى عليه الصلاة والسلام أربعين ليلة وذلك للميقات الذي وقته له ربه تبارك وتعالى وأنزل عليه فيه التوراة هذا الكتاب الذي هو هدى ونور فإذا بهم ينتهزون الفرصة في غياب موسى صلى الله عليه وسلم في هذه المدة القصيرة ثم يتخذون هذا العجل معبودا وإلها من دون الله العجل الذي صنعه لهم السامري من ذلك الحلي الذي كان مع نساء بني إسرائيل يقولون كان النساء من بني إسرائيل يستعرن الحلي من نساء بني فرعون من نساء الفراعنة في مناسباتهم ونحو ذلك فجاء هذا الخروج وما حصل معه من غرق آل فرعون فكان هذا الحلي معهم فنظروا كيف يصنعون به فجاء السامري وفعل به ما فعل صنع منه عجلا وأخذ قبضة من أثر الرسول أثر الملك يقال إنه أخذ قبضة من حافري فرس الملك فالقاها على هذا العجل فصار له خوار ففتن به هؤلاء عجل من ذهب فعبدوه وهذا أعظم الظلم وأنتم ظالمون بعبادته واتخاذه إلها كيف يكون العجل الذي لا حياة فيه ولا نفع ولا ضر ولا يسمع ولا يبصر كيف يكون إلها ولهذا تلاحظون أنه في جميع المواضع في جميع المواضع في كتاب الله تبارك وتعالى إذا ذكر العجل ثم اتخذتم العجل فإنه يحذف المتعلق بعده يحذف المعمول التقدير ثم اتخذتم العجل إلها وقد ذكر بعض أهل العلم قديما وحديثا كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وقبله قال ذلك أبو السعود في تفسيره المعروف إرشاد العقل السليم قالوا إن علة هذا الحذف أنه لا يعقل ولا يتصور أن يكون العجل إلها كيف يكون العجل إله فيحذف في جميع المواضع ثم اتخذتم العجل يعني إلها لكنه حذف هذا في هذا المفعول الثاني يعني المفعول الاول ثم اتخذتم العجله هذا المفعول الاول الثاني تقدير الها فحذفه لأن ذلك لا ينبغي ان يذكر كيف يكون العجل المصطنع بهذه المثابة كيف يكون الها يعبد من دون الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى في الآية الأخرى في سورة طه لما ذكر فعل السامري قال فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار أخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي كثير من المفسرين يقولون إن قوله فنسي يعني أن موسى نسي إلهه هذا فذهب يطلبه عند الطور إلى هذا الحد من صفاقه الوجه والبجاحة والكفر والعتو وهارون عليه الصلاة والسلام كان معهم بين أظهرهم لم يذهب مع موسى موسى صلى الله عليه وسلم قال له اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين هذا يدل على أنه يوجد في بني إسرائيل الذين أنجاهم الله عز وجل وأرجلهم لم تجف من البحر يوجد فيهم مفسدون ولا تتبع سبيل المفسدين فلما عبدوا العجل رجع موسى إلى قومه بعد ذلك في حال من الغضب غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح, الألواح التوراة وأخذ برأس اخيه يجره اليه في الآية الأخرى ما يدل على أنه أخذ برأسه ولحيته، لأنه قال لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي. لكن انظروا إلى التعليل. قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي أصلح. وفي الآية الأخرى إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. فلا تشمت بي الأعداء لاحظ هذه الأمور الثلاثة استضعفوني هؤلاء أنجاهم الله قبل قليل من البحر وأغرق الفرعون المفروض أن يكون هؤلاء في غاية الخضوع والاخبات والشكر والاستسلام والانقياد إن القوم استضعفوني استضعفوا نبيهم هارون عليه السلام وكادوا كادوا يعني قاربوا كادوا قتله انجاهم الله من هنا وعبدوا العجل من هنا ولا اكتفوا بذلك استضعفوا نبيهم وكادوا أن يقتلوه ثم انظر إلى قوله فلا تشمت بي الأعداء له أعداء من من؟ من أتباعه من قومه من الإسرائيليين أعداء ليسوا من الفراعنة فراعنة هلكوا هؤلاء من بني إسرائيل أعداء وهذه من أعجب الأشياء حدثا عهد بالنجات. خلاص الأكبر يوم عيد الانجاء من آل فرعون يوم نجى الله فيه موسى ويوم عاشوراء يصام ويفعلون بعده مباشره هذه الشناع الكبار يعبدون العجل ثم يستضعفون نبيه واوشكوا ان يقتلوه وله اعداء منهم فلا تشمت بي الاعداء يعني إن راوه يجره موسى صلى الله عليه وسلم براسه ولحيته يتهكمون ويضحكون يقولون انظروا ما رأيتم المشهد إذا كان بهذه المثابة وفي حال كهذه من قرب العهد بالنجاة ومعهم هؤلاء الأنبياء وليسوا علماء ولا دعاه أنبياء ومع ذلك يفعلون هذا الفعل وأعداء شماته واذى واستضعاف وهموا بقتله إذن ماذا يقول بعد ذلك أهل العلم والدعاه إلى الله عز وجل حينما يصل إليهم الأذى من السفهاء أولى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في مقام كهذا ومع ذلك هذا الصبر وهذا الاحتمال فغيرهم من باب أولى أي يلحقهم الأذى والشماتة وما إلى ذلك مما يكون لهم من الأعداء والخصوم هذه سنة الله. عز وجل في هذا الخلق نعقف كثيرا عند هذه الآية فلا تشمت بي الأعداء هاي أعداء حدث عهد بنجات ووجد فيهم هذا هذا له دلالات عميقة في سنة الله عز وجل في الخلق وفي عتو بني إسرائيل إذا كانوا مع هؤلاء الأنبياء كبير أنبياء بني إسرائيل بالاتفاق هو موسى صلى الله عليه وسلم وكتابهم الأساس الأصل الذي تعبدهم الله عز وجل بالعمل به وشريعته هو التوراة فإذا كان هذا في عهد موسى عليه الصلاة والسلام وهارون عليه الصلاة والسلام ماذا إذن يكون حال اليهود بعدهم ماذا يقول اليهود في هذا العصر وفي الأعصار التي قبله بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسوسهم الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد نبي فهم مطالبون بالدخول في هذا الدين واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يوجد عندهم إلا أحبار سوء كما وصفهم الله تبارك وتعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله فإذا كان الأمر بهذه المثابة أيها الأحبة في وقت الأنبياء الكبار يفعلون هذه الأفعيل يعبدون العجل يعني ما بعد هذا شيء وهموا بقتل نبيهم واستضعفوا ماذا يفعل هؤلاء وهم ليس بين أظهرهم أنبياء ولا علماء على استقامة ثم تأمل هذه الآية ونظائريها في موضع آخر يقول واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم أشربوا. يعني صارت هذه العبادة ليست مجرد تمثيلية أو مشهد عابر أو نزوة لا اشربوا فإذا كان معبود بهذه المثابة عجل تشرب القلوب محبته فكيف بالله عز وجل إذا الحق المنعم المتفضل اشربوا ولاحظ كيف تكون الأهواء مسيطرة على قلوب أصحابها إلى حد الإشراب يعني لست المسألة مجرد عناد أو مماحكة أو نحو ذلك لا وأشرب إشراب إذا الضلاله قد تشربها القلوب إشرابا فتتخلل جميع هذه القلوب فلا تترك فيها موضعا إلا خالطته إذا كان الأمر إلى هذا الحد فإنه كما قيل الناس أسرى لأفكارهم ومعتقداتهم هذا هو السر كيف تسيطر العقائد والأفكار على قلوب أصحابها وتقودهم وينقادون وراءها مرخصين الأنفس والأموال في سبيلها سبيل نصرتها وهنا تأتي خطورة الضلالات والأهواء والبدع أشربوا وانظر إلى هؤلاء الذين يموتون ميتة السوء نسأل الله العافية بهذه الجرائم القبيحة التي نسمع عنها بين حين وآخر آخر ذلك قبل يومين هؤلاء كيف يلقون بأنفسهم في هذه الأعمال والجرائم ويموت هذه الميتة التي هي أسوأ الميتات ويظن أنه على شيء هو يعتقد أنه بهذا الفعل يصل وأن ذلك من أعمال البر التي يتقرب بها إلى الله في رمضان أو في غير رمضان هكذا تفعل الضلاله والهوى في قلب الإنسان فيموت في سبيل ضلالته نسأل الله العافية ثم تأمل قوله تبارك وتعالى وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة كان الميعاد كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف ثلاثين ليلة قال وأتممناها بعشر فتم مقات ربه أربعين ليلة فهنا ذكر المنتهى وهناك ذكرها مفصلة والمفسرون يذكرون أشياء في سبب زيادة عشرة أيام لا حاجة لذكرها هنا فالله أعلم في ذلك لكن لاحظوا هنا أنه عبر بالليالي أربعين ليلة وذلك لأن الليالي سابقة للأيام والعرب تعبر بالليالي وتريد بها الأيام فهنا أربعين ليلة يعني بأيامها فهذه الليلة التي نحن الآن هي ليلة الأحد يوم السبت انقضى بغروب الشمس من الخطأ أن نقول نحن اليوم السبت بعد صلاة التراويح أنا على موعد معك يوم السبت بعد صلاة التراويح يوم السبت انتهى غروب الشمس هذه ليلة الأحد هذه الليلة تتعلق باليوم الذي بعدها وهذا يترتب عليه أحكام شرعية في قضايا تتعلق بالعدد عده الوفاة عدد الطلاق يتعلق به آجال والديون وما إلى ذلك. الشهور دخول الشهر وخروج الشهر كنوا من هذه ولذلك فإن العرب يؤرخون بالليالي لأنها قبل الأيام وقد تكلمت على هذا المعنى في الكلام على الاعتكاف متى يبدأ الاعتكاف وما أقل وقت للاعتكاف. قال ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون بعد موسى أربعين ليلة بعض أهل العلم يقولون إنه خص الليالي ذكر الليالي باعتبار أن المناجاة هي وقت المناجات. فذهب إلى ميقات ربه فذكر الليالي مع أن معها أيام إلا أن المناجات فيها ألذ المناجات في الصلاة والعبادة ألذ انظروا عبد العجل ومع ذلك ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون عفونا عنكم العفو يعني المحو محو أثر الذنب جريمة كبيرة عبادة عجل استضعاف نبي وهموا بقتله ومع ذلك عفا عنهم اذى الإجرام وقبل توبتهم بعد عودة موسى عليه الصلاة والسلام لعلكم تشكرون أي من أجل أن تشكروا الله تبارك وتعالى ولا تتمادوا بالكفر فانظر إلى سعه حلمه تبارك وتعالى وانظر إلى عظيم جوده وكرمه وعفوه ومغفرته فهؤلاء عبد العجل ومعهم الأنبياء هؤلاء عليهم السلام وقد انجاهم فقابلوا النعمة بالكفران ومع ذلك الله تبارك وتعالى عفى عنه فلا يتعظمه ذنب سبحانه وتعالى فمهما عظمت لنوب العبد ينبغي أن يتوب وليس بينه وبين الله واسطة وليس بينه وبين المغفرة إلا التوبة الصادقة والله وعد من تاب أن يقبل توبته وأن يتوب بل يفرح بتوبة عبده ويكفي في ذلك الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أشد فرحا من ذاك الذي أضل راحلته ثم بعد ذلك أيس منها فنام تحت شجرة ينتظر الموت راحلته عليها طعامه وشرابه فقام وإذا بناقته عند رأسه فمن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح هذه حالة توصف فرحا لا يمكن أن يقادر قدره حياه جديدة ولد من جديد أخطأ معه هذا الخطأ ومع ذلك الله غني عن عباده يفرح بتوبتهم مع كمال الغنى وكمال فقرهم وكثرة ذنوبهم وتباطئهم في الإقبال عليه والطاعة انظروا إلى حالنا وكسلنا وتثاقلنا في طاعتنا وعبادتنا وصلاتنا هذه الصلاة والصلاة الفرائض ونحو ذلك ولربما يستطيل بعضنا الشهر يرى أنه طويل رمضان يرى أنه طويل على كل حال نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يلهمنا شكره وذكره ويعيننا على طاعته وحسن عبادته اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا ربنا تقبل منا واغفر لنا وارحمنا ووالدينا وإخواننا المسلمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب أحزاننا وجلاء همومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد عليه صاحبه السلام عليكم